INNAMAL MU'MINOONALLAZINA IDHA THUKIRA ALLAHU WAJILAT QULUBUHUM WAIDHA TULIYAT ALAYHIM AYATUHU ZADATUHUM EEMANA WAALA RABBIHIM YATAWAKKALOON ALLAZINA YUQIMOONAS SALATA WA 124. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 125. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى وَاِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ Lui hiqq al-haqq wa yubqil al-baqil walau kerihal-mujerimoon. Ith t'estaghifun rabakum f'aistagab lakum annyi mumiddukum وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَقُمَ إِنَّ بِهِ وَمَن نَصَرَ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيم.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 وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَذِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ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 111. أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 112. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم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 إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 114. عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون 115. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم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 8. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 9. واعلموا أن الله شديد العقاب 10. واذكروا إذ أنتم قليل وَاسْتَعْفُوا فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا ayuhal la zhin al a manu la tachonu allaha wal resul a وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ «Yà أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم».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 117. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 118. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن وَمَا الحرام وما كانوا أولياءه الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تكفرون. 124. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 125. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 111. ليميز الله الخبيث من الطيب 112. ويجعل الخبيث بعضه على بعض 113. فيركمه جميعا فيجعله في جهنم 114. أولئك هم الخاسرون 115. قل للذين كفروا إن ما قد سلف ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت السنه الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون قصير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 الشَّيْءَ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى. WALYATAMA WALMASAKINI WABNIS SABIL IN KUNTUM AMANTUM BILLAHI WAMA ANZALNA ALA ABDINA YAWMAL FURQANI YAWMAL TAQAL JAMA WA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 124. ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم 125. إذ يريكهم الله في منامك قليلا 126. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ 114. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 115. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصدروا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ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 تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَقْفُ اللَّه وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَاءُ 112. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 113. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق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 always be a strong wine. ذَلِكَ fi que l'event can't scan God for the Biblings guidaissima. que l'electre a suivip an èso que l'Events donna astra كَدَأْ بِآالِفِ الرعَعوونَ والَّذينَ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَْقَنَا آلَ فِ الرعون وَكُلّ كَانُوا ظَالِمِين إِن شَروَدَّوََبِّعي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 مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْ بِذِ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يحب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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنه هو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 114. انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم 115. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبون 121. مِنَ ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا اللَّهُ 122. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة 117. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين 118. ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يثخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم 112. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 119. وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم الله في قلوبكم خيرا يكتكم خيرا مما اخذ منكم 112. والله غفور رحيم 113. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.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 وََّذينَ آمَنُوا عَلَم يُهاجِروا مَا لَكُمْ ي وَلَا يَتِهِم ي شَيْئ حتىََّ يُهاجِعُوا وَإِنِ استْتَ صَرُوكُمْ فِي الدّين فَعَلَيكُم نَّصرُوا إِلَّا عَلَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَينَهُمّ فَاق 112. والله بما تعملون بصير 113. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 114. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير